انوا اهلا بك كلكم اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون عندي لك ساني قمر وكافر سيتي قمر بس من ظل مكافر ظلنا القران دجبايكه شكا لاياتك لا ده خواي جبرد فرمة اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا اليوم ننساكم باش خواي جبرة يعني شف علشان ده يا باو خوي نسيان لاياتي اشتريت ده دفرمة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا ينسى ليه رد فرمة خواي جبرة هتشيل يقولنا به هتشيل لأياتي بيشوش فرموي ايما ايو من لبير كيرت كواتا بزان اخواتي قوله والعيادو بي لشتي لبير دا چه لو لشتوهي تي فروردگار هیچی لبير ناچه جواب چه حقه همو تان بزان شاء الله هشته چه آسانه هاكاك نا ايما لدوري موضوعي ما بابتك بسوره نوا آياتك بو تفسير مكن هاكاكا خوی لبیر خو، آوان لبیر خوی دبعتوا، آوانی که لدنیا خوای جورایی لبیر نبود، خوای جورایی لبیری اندکت. چون یعنی، یعنی بون منمنو تو صورت قرآن من لبرد، روزی ک دور روز، در روز، مانگی ک سالگ، مراجعین ک فعلاً لبیر خو من منبرده و اصلاً کب مند. کسی بلش صورتی بقرارم با بخوند. دتوانی بیاد تو، یا خوای جور است خو لبیر لبیر خوی دبعتوا لبیر دچته تو؟ مودیابن، ها؟ باش نزیک بوی نزیک مزیک بوی okay. نسیان به معنی ترکه لیر لا لیه نسیان به معنی ترکه او توش بل ایهمال یاندکه خوای پرودګل یعنی له ناو اگری جهنم ده ها وارد کنده نه الهیننده پاره نه ول خوای ګولچ یالیدکه واز یالیدینت تو له دنیا ده خوای ګوره بنجیدا کردید تو خوای ګوره لبیر کرده بو. وازد لاخو هنا بو پشدد لاخو گورا كرد بو امري خواده مهال كرد بو س خو گورو تو لنا چوي اهمال دکا تو لنا چوي وازله دنهو هر حساب شيد بو ناكره لناو اگري جانم کوته نک خو گورو بلاي اگاي لينيا يا لبير چوتو لبير چونه ونيا بله لا يضل ربي ولا ينسى خو گورو هيچ چي لبير ناچيت بلم لا عقيده شيعه بله خو گورو شتي لبير دچيت شيعه اعتقاد ينوي اخويا ورشتي لبير دچتو عقيده چنه عقيده بدا كه خويا گورا ده زاني دواي فيري ده به وهندشت زاني لبير ده چتو عمل كتاب كان اخوان ده ابركان پنا به خويا گورا اي وسرجيري لو تمانيك في فيتي جاي اخوچ وردا سالدت يا معشر الشباب شباب ماذا؟ جنجة، سالي دياري نكرت في عماري خواه عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم الباعة فليتزوج يتزوج هل يقولون أن يكون هناك جنبين و يقولون أن كتابي فقه الميسر داخلنا أحكامي زواج هل يوجد واجبه، هل يوجد مستحبه، هل يوجد مباحه هل يوجد جار هل حرام في بس فقط لا بجواري حالي خود حكمكي ده غوريه ما مستع مسؤوليتي نازم ايه كسيك حزبكات قناحك بكات بالان بوي ريق نكويت ايه او كسي قناح بارده بيت اگر هر حزبو بيت نخير ما دام نكيرد وخواي غورا ليلا دا بفضلي خوي بلامك عزمي جزم بو هولي بودا ببالام هرب رقنا قوتوا او سيئيه بودا نسرت اگر لبرخواج وازيلي هنا بيت حزي كردو بلام دوائي لبرخوة وازيناو او حساني بودا نسرت اوك سيلا عمره ولا ججن لا هر لسعودية زكاة الفطر لير بدادي عنه بي معلوم دالك لير بي لير دا براك كردن لا روشي رماسان لشه ورژي و کويغواي الله علم و کويغواي بلا لكه ته قران خويندند دكاته كه مسلمانان دين نه او مزګوتو سلام دكن اي 22 ته جوابي سلام كه امده ته ولکات يګ ده ايمه قران د خوينين والله ام ده نه وي سلام واجب برابلام كه كز بي داته ول سره همي لاده چيت واو كسانش كدن بيز نا كه حل دغه السلام عليكم اهلي او مزګوتو ګورهر همي مشغول كات څوګر وابت يعني او مزګوتو چن كز لګري ما شاء الله نسيطة سيحة و دوساط سياسات كذلك اي حر السلام عليكم سيحة و دوساط السلام الله عليكم السلام عليكم هر خريكي او بي دي لچوه و دا تشيطة جاستك و لچه لزيتي سرطاك لچه و بلايك دا تشيط سلامك و طواءه دولة دوكاني لففروشي لكركوك هيا لغالله فروشي على خور يا ساني اساي ايا فروشتني على با فرو فروشتني باخره ك حرام هر غمان تدانيه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ناب فيها مفرشين عندك الزلالن البعض يقولون في معنى لا اله الا الله لا حاكميه لله ونحن نقول لا معبود بحق الا الله ما الفرق بين التعريفين او المعنيين نازل مجا اخوي كردا بكردي ولا مدما كردا باش لا إله إلا الله ما ناكي شيء إما دالين پير جوئي بلين فرق تيا لبينيان خونا بل جلفاني خونا ومانادر كي كلمة ألاها لزمان عربي دي ببقرين ومعجمات مع جميل لغي عربي ألاها بمعنى عبدا ألاها عبدا ألاها عبده إله على وزن فعال على وزن كتاب بمعنى مكتوب إله بمعنى معبود كواتا لا إله يعني لا معبودة معبود يعني كي؟ فرستراب لا معبود حق إلا الله فرسترابك حقنا إلا الله نبي همو كتب معاجم بقره ألاها بمانا حكما نهي لا إله بلا لا حاكم اشتوها الأصل أساسي نبرا كلمي ألاها بمانا حاكم نهي لا زماني عربي دا أو أكو درخستني كوشتي حاليا أو جاء نقصاني شاء نقصاني شاء كتواب زين لا إله إلا الله يعني mean, if you understand how the Lord is Valerie, to the Stretch of Justice of the Master, when you think about the、what the Prophet becomes? To thelinear and the resolver and الحكم well لله Islam. Every earth,hir as a of our law as a of the law as a of the law and only... tell the Lord, of the law as a law. To speak and not and有 eso. ما يقولونه؟ ونحن نتعلمون شدة حكمة الله لعقيدة وتوحدة وإهمالة أما غلط حالبون الذين. لا تعلمون